أعوذ بالله من الشيطان الرجيم برات من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا, واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخز الكافرين وذلك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 فَإِذَا سَرَّخَ لَشُرُّ الْحُرُمِ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَقَعِدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَيُنْتَهُوا وَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وآتوا الله غفور رحيم وإن حد من المشركين استجارك فاجر حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة ذلك بأنهم قوم لا يعلمون كيف يكون المشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين كيف وأن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم أكثرهم فاسقون اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون لا يرقبون في مؤمن ملا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون انْتَهُوا وقَضُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ وَإِنَّ كَثِيرٌ ثُمَّ لَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَأْرُ فِي دِينِكُمْ وَطَعْنُوا فِي دينكم تِلْكَ الْكُفْرُ إِنَّهُمْ لَا إِيمَانَ لَهُمْ إِنَّهُمْ لَا إِيمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ أَلَا تُقَاتِلُونَ قَوْمًا نَكَثُوا الْيَمِينَ وَهَمُّوا بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ وَهَمُّوا بإخراج الرسول أَوَّلَ مَرَّةٍ اتخشونهم فالله هو حق ان تخشوا ان كنتم مؤمنين قاتلوهم يعذبهم الله بايديكم ويخزيهم وينصركم عليهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَتْرُكُوا وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنكُمْ وَلَمْ يَتَّخِذُوا وَلَمْ يَتَّخِذُوا مِن دُونِ اللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ وَلَا الْمُؤْمِنِينَ وَلِيًّا والله خبير بما تعملون ما كان للمشركين ان يعمروا الله شاكرين على نفوسهم بالكفر اولئك حبطت اعمالهم وفينار خالدون سَاجِدًا لِلَّهِ مَن آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَقَامَ الصَّلَاةَ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ الله إِلَّا اللَّهَ فَعَسَى أولئك أَن يَكُونَ مِنَ الْمُهْتَدِينَ أَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين الذين آمنوا بِأَمْوَالِهِمْ وَهُوَ فُسِيْمْ أَعْظَمُ دَرَجَةً عِنْدَ اللهِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ يُبَشِّرُهُمُ رَبُّهُ بِرَحْمَةٍ مِنْهُ وَرِضْوَانٍ وَرِضْوَانٌ وَجَنَّاتٌ لهم فيها نعيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذون وحب الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون قل إن كان أباوكم وأبناوكم وإخوانكم وأزواجكم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 وضاقت عليكم الأرض بما رحمت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته على رَسُولِهِ وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها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 فلا يقرب, فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عينة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم قاتل الذين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 يظاهرون قول الذين كفروا مِنْ قبل قاتلهم الله أنا يؤفكون اتخذوا أحبارا وربانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عم يريدون ان يطفئوا نور الله بافواههم ويأبى الله الا يتم نوره ولو كره الكافرون والذي يرسل رسوله بالهدى ودين الحق على الدين كله ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون يَا أَيُوَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْأَحْبَانِ وَالرُّهْبَانِ لا يأكلون, لَا يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ فَبَشِّرْهُ بِعَذَابِ النَّارِ يَوْمَ يُحمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ فَتُكوَى بِهِ ذُهُورُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كُنْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَلَوْقًا مَا كُنْتُمْ تَتَنَزَّلُونَ إن عدة الشهور عند الله يثنى عشر شهرا في كتاب الله في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة الحرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهم أنفسكم وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ إِنَّ مَن نَّسِيَ زِيَادَةً فِي الْكُفْرِ يَضُلُّ بِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُحِلُّونَهُ عَامًا وَيُحَرِّمُونَهُ عاما ويحرمونه عاما ليواقعوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم وفروا في سبيل الله ارضيتوا بالحياه الدنيا من الاخره فما متاع الحياه الدنيا في الاخره الا قليل الا توفر يعذبكم عذابا قريبا ويستبدل قوما غيركم ويستبدل قوما غيركم ولا تضره شيئا والله على كل شيء قدير إلا تنصره فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزنن الله معنا فأنسل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلك خير لكم إن كنتم تعلمون لو كان عربيا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون عفى الله عنك لما أذنت لهم إما دنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين لا يستاذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين. إنِماَا يَسْتَذن كََّذينَ لا يُؤمنِنونَ بِاللهِ وَالْيوومِآخرِرِ يرتَابَ قُلوبهُم وَتَابَ قُلوبُهُم فَهُمْ فِي رَيبِهِمْ يَتَرَدَُّون وَلَرَادُ الْخُروجَ لعَدُّ لَ عُدَّ وَلكِن كَرَِ اللَّهُ بعَثَهُم فَثََّّقَهُم فثبتهم وقيل قعدوا مع القاعدين لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون له والله عليم بالظالمين لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارمون ومنهم من يقول اذلي ولا تفتن ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين إن تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل وتولوا وهم فرحون قل يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا فتربصوا إنا معكم وتربصون قُلْ فَأْتُوا بِقُرْآنٍ مِّثْلِهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَمَن كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا ولا ينفقون إلا وهم كارمون فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون ويحلفون بالمسال وَمَا هُمْ مِنْكُمْ وَلَكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرَقُونَ لَوْ يَجِدُونَ مَلْجَأً أَوْ مَغَارَاتٍ لَّوِئُمُدَّخَلًا وَلَوْ إِلَيْنَا وَهُمْ يَجْمَحُونَ وَمِنْهُمْ مَن يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ ف وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعامرين عليها والمؤلفة قلوبهم والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغالمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم يؤمن بالله ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب نريم يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله وحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين ألم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 ما كنا نخوض ونلعب قل أب الله وآياته ورسوله كنتم تستهزرون لا تعتذروا قد كفرتوا بعد إيمانكم إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة وبأنهم كانوا مجرمين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 خالدين فيها خالدين فيها هي حسبهم ولعنه الله ولهم عذاب مقيم كالذين من قبركم كانوا وشد منكم قوة واكثر اموالا واولادا واكثر اموالا واولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعوا بخلاق فاستمتعتوا بخلاقكم كما استمتع الذين مِن قبلكم بخلاق وخط كالذي خاضوا أولئك حبطت أعمالهم فِي الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون ألم يأتهم نبو الذين من قوم نوح وعاد وثمود وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات أتتهم رسله بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وَالْمُؤمنِنونَ وَْمُمِناتُ بَعُهُم ملُ بَ يَأمرونَ بِالمَعرُوفِ وَيَمهَونَ عَمُنكَرِ وَيُقمونَ الصَّلَةَ وَيُؤتونَ الزَّكَان وَيُؤتونَ الزَّكاتَ وَيُطعونَ اللهَّه وَرَسُولون أُلِكَ سَرحَمُهُم اللهَّ إِ الله, الله عزيزٌ حَك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 يُجَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ أَغْلِبْ عَلَيْهِمْ وَاغْلُبْ عَلَيْهِمْ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ مَا قَالُوا وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ وَهُم بِما لَمْ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 فَرِحَ الْمُخَلَّفُونَ بِمَقْعَدِ مَغْدٍ خِلَافَ رَسُولِ اللَّهِ وَكَرِهُوا وَكَرِهُوا أَن يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَالُوا لَا تَنفِرُوا فِي الْحَرِّ قُلْ هُوَ جَنَّاتُ النَّعِيمِ مَا شَدَّ حَرًّا لَّوْ كَانُوا فَلْيُضْحَكُوا قَلِيلا وَلْيَبْكُوا كَثيرا جَزَاءَ بِمَا كَرُوا يَكْسِبُونَ فَإِن رَجَعَكَ اللَّهُ إِلَى قَافِتَةٍ مِنْهُمْ فَاسْتَأْذِنُوكَ لِلْخُرُوجِ فَاسْتَأْذِنُوكَ لِلْخُرُوجِ فَقُل لَنْ تَخْرُجُوا معي أبدا فَقُل لَن تَخْرُجُوا مَعِي أَبَدًا وَلَن تُقَاتِلُوا مَعِي عَدُوًّا إِن كُنتُمْ رَضِيتُمْ بِالْقُعُودِ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَقَعُدُوا مَعَ الْخَالِفِينَ وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَا دَامَ دَوَلًا وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون ولا تعجبك أموالهم وأولادهم إنما يريد الله أن يعذبه بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون وإذا صورة الذين امنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استاذرك اول الطول منهم استاذرك اول الطول منهم وقالواذرنا انكم مع القاعدين رضوا بان يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون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 ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم ولا على الذين إذا ماتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم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 سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزا بما كانوا يكسبون يحلفون لكم لترضوا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 ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدائر عليهم دائرة السوء والله سميع عليم ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنفرين صَارِيَ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ سَنُعَذِّبُهُمْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَى عَذَابٍ عَظِيمٍ وَالْخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَخَرَّ سَيِّئًا عَسَى اللَّهُ أَن يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ الله غفور رحيم خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم, وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سبيع عليم ألم يعلموا أن الله هو يقبل التعليم اتعن عباده وياخذ الصدقات وياخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم وقل اعملوا فسير الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون الى عالم الغيب والشهاده فينبهكم بما كنتم تعملون وَأَخَرُونَ مُرْجَمُونَ لِأَمْرِ اللَّهِ إِمَّا يُعَذِّبُهُمْ وَإِمَّا يَتُوبَ عَلَيْهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارَهُ وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَ دَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلُ ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون لا تقم فيه أبدا لمسجد نسس على التقوى من أول يوم أحق تقوم فيه فهرِ جَالوي يُحبّون يَتَبَهَّرُ وَلهَّهُ يُحُّ المُ الطَّهرين أَفَمَن السَّسَبُ يَانَهُ عَ تَقْوَامِلَ اللهَّ وَِضوالٍ خَيْر أَمَّ السَّسَبُ ييانًا خَيْرُ النَّم السَّسَبُ يَانهُ علىى شَفَجُ فِي النهار فَنهَا فِي نَارِجَه النَّم والله لا يهدي القوم الضالين لا يزال بنيانهم الذي بنوه ريبه في قلوبهم الا ان تقطع قلوبهم الا ان تقطع قلوبهم والله عليم حكيم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأمواله بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون, ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله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 وَالْحَافِظُونَ لحدود اللَّهِ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَن يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُلْقِرَبًا وَلَوْ كَانُوا لِقُرْبًا مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أصحاب وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَن مُؤْذٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَأَوَّابٌ حَلِيمٌ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وما لكم فقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يسيه قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم, ثم تاب عليهم إنه بهم روف رحيم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 وَاَكُونُوا مَعَ مع مَا ما لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلَهُم مِّنَ الْأَعْرَابِ أَن يَتَخَلَّفُوا عَن رَّسُولِ اللَّهِ أَن يَتَخَلَّفُوا عَن رَّسُولِ اللَّهِ وَلَا يَرْغَبُوا بَأَنفُسِهِمْ عن نفسه. ذلك بأن وإنهم لا يصيبهم ضمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطعون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو من نيلا إلا كتب, لهم إلا كتب له به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين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 اَثَر مِن كُل فِرقة منهم طَائِفَة لِيَتَفَقَّهُوا في الدّين وَلِيُنذِروا قَوْمَهُمْ وَلِيُنْذِروا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِم لَعَلَّهُمْ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 وأما الذين فِي قلوبهم مرضوا فزادتهم رجساً, فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون وَإِذَا مَا وَزِلَتْ سُورَةٌ نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ هَلْ يَرَاكُمْ مِنْ أَحَدٍ ثُمَّ أَنْصَرَفُوا صَرَفَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونِ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ عزيز عليه ما عاندتم حريص عليكم وبالمؤمنين روح رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم